حقا وميهاب الفوج حساوي ولا عهد الانهزام حساوي ولا عهد الانفتاح حساوي ولا عهد وصف الصواريخ بالعبثيه ولا عهد وصف العمليات الاستجادية بالحقييره ولا عهد وصف خف الجنود في التجاره حماس باقدامها سدة الحكم بصد الله عز وجل قد نلحني للريح عند هبوبها لكننا للريح لا ننقاد مطر العقيدة فوق يجرف افكهم كل الاصابع تحتهن في ناد Allah subhanahu wa ta'ala hakawi wa yaha bil fud